أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه نف مینل جی فول انجب یدین وَاصْدِفَ آمَنَّا بِهِ وَعَلَى الشِّرْكِ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مت اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا ون پون سو جن کریب و نیج مل سیا ن بیریجلی نلر دن فض د ہوں وم ون انتم ان لن يبعث الله احدا وان لمسنا السماء فوجدناها مليئات حراسا شوب کھ م کو در فیس الآن يجد له شهابا وصدا وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم عمر شذا وان من الصالحون ومذون ذلك كن تراقق ویز مزن مل دہی ف میں فن کو پوب س نَ فَمَن أَسَّمَ فَأُولائِكَ تَحَر وَ شَذَا وَأَم القاسِطَُ فَكدَهَ مَا می کو گم غَدَقًا گم سی ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ فل وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ وی یو کے کون ل قُلْ إِنِّي لَا أَبْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا قُلْ إِنِّي لَيُّ جِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدُ من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعصي ر سو لو فل ر خوردی نی من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إِنْ مدری اکری میں تو دون أجعلوا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصذا ليعلم لَ أَ قدَ أَذَلَ غورور سلَتِ رَِّهِ وَأَحطَ بِماَالَدَجِب وَأَح صقُ شيءَ إ